يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يذاك كاتب ان يكتب كما علمه الله فَلْيَكْتُبْ وَلِيٌّ لِّلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَصٌّ مِنْ شَيْءٍ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ فإلا لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر فتذكِّر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسمع أن تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى جل ذلك أقساط عند الله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرن هذه فليس عليكم بناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه خسوط بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم